اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين وقلت وأنت أصدق القائلين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله قيلا صدق الله الذي لا إله إلا هو المتوحد بالألوهية والبقاء والعس والكبرياء المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والهجمال تقديرا وتببيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله الغفور الوهاب الحي القيوم الذي خضعت لعظمته الرفاب وثلت لجبروته الصعاب واستدلت على حكمته بصنعته فل الألباب ولالت بقدرته الشدائد الصلاب رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب رافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب صدق الله وصدق أنبياءه صدق الله الواحد القدير الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم صدق الله صدق الله ذو الجلال والإكرام والعظمة والسلطان له الأفعال الكرام والمواهب العظام ذو الإفضال والإنعام والتمام والكمال يسبح له الملائكة الكرام والبهائم والهوام والرياح والغمام والضياء والظلام وهو الله وَنَو اللهُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ رَبُّنَا جَلَّ جَلَالُهُ وَجَنَّتَ وشهدت أرضه وسماءه ونطقت به رسله وأنبياءه شاهدين شاهدين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ونحن بما شهد الله به والملائكة وأولو العلم شاهدين سبحان من خضعت لعظمته الرقاب سبحان من لانت لقدرته الشدائر الصناب اشهد ان لا اله الا الله وقابل التوب شديد العقاب لا اله الا هو عليه توكلنا واليه منتهى وصلوات الله وسلامه على نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل ختمتنا هذه مباركة على من حضرها وعلى من سمعها وأمن على دعائها اللهم اجعلها ختمة مباركة على أهل الدور في دولهم وعلى أهل القبور من المسلمين في تقبورهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اللهم أدخلنا بها الجنات وآتنا بها الدرجات وكفر بها عنا السيئات واغفر لنا يا مولانا بها الزلال اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد كما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وَجَعَلْتَنَا مِنْ خَيْرِ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَهَدَيْتَنَا لِمَعَالِمَ دِينِكَ الَّذِي لَيْسَ بِهِ امْتِبَاسِ اللهم ولك الحمد على ما يسترته من صيام رمضان وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطر من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد واللهم اجعلنا لكتابك من التاليم ولك به من العاملين وبالأعمال مخلصين وبالقصد قائمين وعن النئران مزحزحين وفي الجنان منعامين وإلى وجهك الكريم ناظرين اللهم وكما جعلتنا به مصدقين فجعلنا فيه من المعتبرين وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين اللهم يا حي يا قيوم أسألك أن تجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء وليسقى منا دواء وليرصالنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسلغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البناء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين لرحمتك يا أرحم اللهم لا تجعل القرآن لنا مماحنا ولا الصراط بنازائنا ولا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا معرضا ولا موليا واجعلوا لنا شافعا مشفعا أوردنا حوضا واسقنا بكأسه مشربا غميا لا يضمق بعدها أبدا اللهم إن رسولنا أخبرنا عند دعاء الختم دعاء مجابا اللهم أجب دعاءنا اللهم يا من اختار لنفسه الدوام وحكم بالموت على الأنام ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم أبدلهم داراً خيراً من دولهم وأهلاً خيراً من أهنيهم اللهم لوئوا قبوراً اللهم إن كانوا محسنين فزدهم في إحسن خسالهم وإن كانوا مسيئين فتجارز عنهم وعن إساءاتهم اللهم افتح لهم أبوا ورحمتك وجندك اللهم إنهم في ضيافتك والجزاء والضيفين لا الجزاء والإكرام وأنت أهل الجود والكرم يا أكرم من سئل وأوسع من جاء يا الله يا الله طهروا من دنس الخطايا وعافهم من البنايا ومن عليهم بفضلك في فضلك في قبورهم يا ربنا الله اللهم أرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناد والتقاد رحدنا اللهم إذا نسألك الفردوس الأعلى اللهم تذبتنا يوم تزل الأقدام ولا تفضحنا بمومقات الآثام وأقمنا بين يدك خير مقام يا رب العالمين إذا أخنا ومولانا يا ملك الملوك يا ملك الملوك إننا لا من الذنوب والخطايا ما لا يعلمه غيرك ولا يدري عنها سواك اللهم كما ستتها علينا في الدنيا فاسترها علينا في الآخرة اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان من خطأ أو نسيان وأذمنا من عذاب القرب ومن سؤال منكر ونكير ومن أجل الديدان اللهم بيض وجوهنا اللهم بيض وجوهنا واعد الرقابنا من النار يا الله يا الله يم الكتابنا واجعلنا ممن ينادى فيهم غدا في الدار الاخره كل اشرب اني اغنم ما اسلفت في الايام الخاليه اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم يوم القيامه من خوفنا في اليوم الموعود إذا شاء المولود واشتد العطش وكثر العرب وتغيرت الأدوان واشتدت الأحزان ونصب الميزان وبرزت النيران اللهم اعتقنا من نيران اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا وارقاب آبائنا وهم هداتنا وذرياتنا وأسوانا من النار اللهم اجعلنا ممن وفقا قيام رمضان وليلة القدر اللهم واجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له سلاته وآثامه وأبمنت له يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه وأستنته في الآخرة دار المقامة إلهنا ومولانا قد اجتمعنا في مسجدنا هذا في مقامنا هذا في ليلتنا المباركة هذه من المحسنون وأكثرنا المقصرون ومنا الصالحون وأكثرنا مذنبون منا الشباب ومنا الشيوخ وفينا النساء اجتمعنا نرجوك وجاء واحدا ونسألك سؤالا واحدا سؤال من كثرت ذنوره وقلت حيلته وضاعت قوته وتقطعت اسبابه واتاه مقبلا تعبا باكيا ذليلا معترفا بما اللهم ما تقنا من النار اللهم ما تغرقنا من النار وادخلنا الجنه بغير سابق حساب ولا عذاب وَاللَّهُمَّ أَهْلِ شَبَابًا لِإِسْلَامِ وَالْإِسَاءَ الْمُسْلِمِينَ اللهم ردهم إليك ردا جميلا واحفظهم من رفاق السور اللهم ازدر على عبراتهم وأم من روعاتهم اللهم ارزق عقيمهم وزوي أيمهم واكسهم لباس التقوى واجعلهم هداة مهتدين اللهم واحفظ شبابا المبتعتين والمبتعتان اللهم احفظهم بحفظك واكلهم بعنايتك ورعايتك اللهم وارفع الضر عن المعيونين وفق سحر المسحورين يا رب العالمين إلهنا ومولانا هذا يوم وداعي رمضان وأنت رب رمضان طاب الشهور كلها الى هنا ان القلب لا يحزن وان العين لا تدمع ان على اثرات رمضان لا ما أسرع ايامه مضت ومن أعمالنا انقضت اللهم اجعل شهرنا جاهدا لنا لا علينا اللهم واعد رمضان علينا أعواما مديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية وثبات على دينك يا رب العالمين يا حي يا قيلوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم من كتبت في سابق علمك من هذا الجمع أنه لن يذلك رمضان القادم ونسألك يا الله أن تكتب له أجر صيامه أن تكتب له أجر قيامه ان تكتب له اجر دعائي اللهم اكتب له اجر دموعي وخشوعي وخضوعي وهو في قبره يا رب العالمين الهنا ومننا لا ندري أبعد هذا الصيام صيام أم بعد هذا القيام قيام أم بعد هذا الدعاء دعاء لا إله إلا أنت سبحانك أنت الباقي ولا يرقى أحد سواء يا فارج الهم يا كاشف الغم فرج عن إخواننا المستضعفين في غزة اللهم كن معهم يا رحيم اللهم فرج همهم اللهم عجل بخلاصهم اللهم عجل لهم بالفرج اللهم عليك بالصهايرة المعتدين اللهم اهلك من قتلهم دفا بك وليا ودفا نصيرا يا خير الناصرين يا خير الناصرين اعد المسجد الاقصى لاهل حال المسلمين يا ذا الملك والملك يا ذا العزة والجبرون أنقذ المسلمين من كل ظالم وطامون يا رب العالمين اللهم وكل المسلمين أهل السنة والجماعة في بلاد الشام وفي العراق اللهم كن معهم يا أرحم الراحمين اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل البلد بلد أمن وإيمان وسلام وإسلام واللهم اجعل بلادنا واحدة الأمان وقبلة الإضمئنان أدم أمننا واحفظ أخوتنا واحفظ رجال أمننا برحمتك يا ذا الجلال والإقرام اللهم اشتمرضانا ومرضى المسلمين اشفيهم بشفاء وداوهم بدوائك يا رب لا اله الا الله و هؤلاء عبادك جاءوك من كل مكان لكل منهم إليك حاجة ورغبة نسألك يا نور النور قبل الأزمنة والبهور نسألك يا باقي بلا زوان يا غنيا بلا مثال أن تقضي لكل منهم حاجة وأن لا ترد أحدا منهم خائبا يا رف العالمين اللهم لا تحرم فضلك واقبل منهم الأعمال وانفر لهم الظلوب وحرمهم عبى النار يا عزيز يا غفار إلهنا مولانا يا الله ها نحن في الثلث الأخير من الليم الذي تتنزل فيه سبحانه وتقول هل من سائر فاعطيه هل من تائر فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هذه واصين الخاطية بين يديك وأمورنا لا تخفى عليك هذه أيدينا لم ترفع لغيرك وهذه جباهنا لم تسجد رسوات نسألك يا ربنا في هذا الشهر الكريم وفي هذه الليلة المباركة وفي بيت من بيوتك في هذه الساعة المباركة بقلوب منكسرات وأيدي مرتفعة ورقاب خاضعة أن رقابنا من النار يا رحيم يا رحمن لا تحرق بالنار علما بكت من خشيتك ولا تحرق بالنار لسانا ذكرا إلهنا ومولانا لا تحرق بالنار قلبا أحبا إلهنا ومولانا لا تحرق بالنار جباها سجدت لك سيدنا ومولانا انا اجعلنا ممن قلت لهم في ختام هذه الليله عبادينا ارد لكم دعاء وامصرف مغفورا لكم وتدني السيئاتكم حسنا وضيت عنكم وغفرت ذنوبكم وكتبتكم من العتقا الى هنا كما جمعتنا فيها رم جامع كما جمعتنا في هذا الجامع مجتمعين مؤمنين مصليين داعين اللهم اجمعنا في الفردوس الاعلى اللهم في الفردوس الاعلى من الجنه اخوانا على سرر متقابلين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم إلهنا ومولانا نسألك ونحن عند ختم كتابك أن تجعلنا جميع مباركين وأن تبارك لمن كان سببا في جمعنا هذا للصلاة والقرآن وأن تبارك لمن بنى هذا المكان وأن تبارك لمن وقف في هذا المكان وأن تبارك لمن خدم هذا المكان اللهم بارك لهم جميعا في اعمارهم وذرياتهم يا رب العالمين انا ومولانا هذا دعاؤنا وهذه صلاتنا وهذه أيدينا وهذا أفتاؤنا وهذه قلوبنا وهذه جباهنا وأنت أعلم بأحوالنا منا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التنواب الرحيم واغفر لنا والواردينا ولجميع المسلمين والأحياء منهم والمين سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنًا وقنا عذاب النار وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته القر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله